إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجِرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهَارِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِئَةٌ وَثَمُودُ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِم مُّحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ